بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام بارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فلا يزال حديثنا موصولا حول القراءه في تفسير الشيخ سعد رحمه الله تعالى نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام الله صلى الله عليه وسلم وصحبه ومن والاه في دروس تفسير الشيخ سمير بن صالح بن رحمة صالح راحوا في عند قوله تعالى فان اعبدوا من اجتماعها وان من صوموا به فقد بلغوا وان من تولوا يحويلون لنا وتنفيس قادر فسيرسل كون الله فقوله تعالى عليهم <تكلم> هذا لانه في ذلك من يا معشر من جميع الرسل من جميع الامه في من اللهم يا من قلت و الله عليه واله وسلم والطعام وان لم لي الله قد انتجت السراط المستقيم المواصل الى دار الذيه حيث تريد من تجديدات الذل الياس في الايمان لاكن اعملوا و قولوا كل من دعوا انتهى <تصفيق> من ذلك طالبت بذكرك عليه والجد وقع كل الوقت الذي عملت به منه وذكر وضع خطط دوريه وتكلموا ومضات لما نعم فهذا الشرط الذي ينبغي ان نفهمه وان نتبين هؤلاء ما يمكن أن يكون على الهداية إلا بتحقيق الشرط إيه الشرط فإن أمنوا بمثل ما أمنتم به فقد اهتدف بالمفهوم إذا أعرضوا عما أمنتم به فقد ضد فلا يمكن أن نصف هؤلاء من يهود المناثار بالهداية تقف ما لم يستبعوا هدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف القعدة السهلة إزاي قعدة سهلة بعد سالة لين اختنف ان الدول على هداية ولا على ضلال اعطوا معناس اعطوا كذا ساعدونا وقفوا بجوارنا في كذا وكذا كل هذا لا تلتفزين انما تحصل لهداية بالاتباع فان امنوا بمثلي ما امنتم به فقط اهتدوا حتى المسلم اذا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ما جاء به فهو المسجد واذا ضل فعار عن هذا واعرض فهو على ضلال على قدر بعدي. عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى وإن تطيعوا تهتدوا تهتدوا وتحصلوا الهداية يبقى إذا ما أصعت في امر اثنين ثلاثة أربع يبقى عندك ضلال بقدر هذا الاعراض وبقدر هذا البعد يبقى دي تعطينا تصورا لا لبس فيه في ما ننظر اليه الى البشر من خلاله يبقى الميزان اللي عندنا في حقق الهدايه وتنميز الهدايه عن الضلال هو ميزان واحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو ده الميزان عندنا هذا الميزان توزن به جميع الرايات جميع الرايات توزن بهذا به الميزان ميزان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتبع كان على الهدى ومن انحرف عنه كان على الضلال المبين سواء كان في الدعاء سواء كان في الجماعات سواء كان في آآ آآ الفرق سواء كان في الاديان رايه واحده ميزان واحد فقط هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم فايما سلف الصالح نعم يكون في شمس وصدق ورسوله في الله <تصفيق> <تصفيق> على هذا معروف اذا انت مش على هواهم واذا انت لست على طريقتهم يجيك الاذى على وإن تولوا فإنما هون في شقاق يعني بقى في شقاق حصل خلال مشاقة أصبح هم في شق وفي ناحية والله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ناحية أخرى يعني نأخذ الشر في ناحية أخرى خلاص ولما حصل ذلك هذا الشقاق وأعرضوا يعملون يبسكوتوا ما في إنسان على ضلال مبين يسكت أبداً أبداً وإنما يحاول التشجيع ويحاولوا الأذية ولهذا قال ويلزم من المشاقة المحاسة والعداوة البالغة التي من لوازمها بذل ما يقدرون عليه من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم مشكلة خلاص يعني لكم دينكم ولنا ديننا انتوا ما زبانتوا عزيزهم ونحن نحن نحن عاوزين لا يمكن يوفي أهل الضلال على القارب لأبدا تعرفوا مستحيل مستحيل يوفي أهل الضلال أبدا على هذا مستحيل ان عايزين ينشر ضلاله ونشره وسبونا ننشر هدا يبني ونشوف في النهاية الناس يستجيبوا الميل لا مثلاك كده ولكن هو ينشر ضلاله ثم يضيف الى هذا التزهيد فيه والسب فيه والاذيه نفسه حتى يزهد الناس فيك قاعد, قاعد عند هذا الضلال مثلاك شكت حالك لما لان انت انتشارك واستمرار دعوتك في الحقيقة ايقاف لدعوتك يبقى لازم هو يوقف يشوش عليك لازم يزيك لازم يرقب في وجهك حتى لا تنتشر دعوة حتى لا تنتشر دعوتك انما وان كانت هذه قسمة يعني ضيزة ان اهل الباصل اللي عايزين يعملوه وعملوه وهل الحق اللي عايزين يعملوه لكن لو امر حتى طارق وهذا فنحن موافقون يعني نصر الدين كمان يقول والله فاخرا يعني القنوات هذه آه خلاص اللي ينشر ينشر حقه اللي ينشر باطل ينشر باطل جميع المكنات اللي عايز يعمل فيها باطل يعمل صوابات اللي عايز ينفع حقه ينفع حقه وان كنا لا نوافق على هذا لكن نقول حتى ولو كانت هذا ها ها لو كان ضاع الأرض فستكون الغالبه بإذن الله للدعاء المستحيل ليه لان الحق يقبله الناس باذن الله انما انت هتعمل ايه من غير جهد ولا كلفه ولا نفقه مال وانت حتى لو بقيت تنشر ضلالك بجميع ما اوتيت يعني من قوه فان هذا الضلال سيضمحل امام هذا الحق الايه اللي, اللي موجود فدائما كده اهل الباطل هم الآن الان ما اتبعوا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو النصارى وانتم اصبحتم في الحساب سيبوا بقى الاسلام سيبوه انتم ما استقمتم على ما اتى به النبي صلى الله عليه وسلم سيبوا الاسلام لكن لا ازاي نسيب الاسلام يعني معناه نحن بنقلص الدعوة الى ديننا فسبحان الله اذا انطوت النفوس على المعانده والمحدة والشقاق والبغض والحسد والحقد فلتسأل عما يصدر منها عما يصدر منها ولهذا احنا قلنا جميع انواع الحزبيه قايم على راسه لوحده يا معانا يا علي يا معانا يا علي مفيش مثلا احنا في حي وتبنيت زي ما بيقولوا الكلمات الجميله ديت وقت ما تزنهم يقولك يا عم احنا كلنا بنعمل في حق دعوه نحب بعض ومش لا يمكن نحب بعض واحنا على حزبية ابدا لانك انت بتقول الكلام ده وبكرة واحد يقولك ليه اروح للشيخ فرام تقوله لا لا لا احنا معانا انا عينت اخ هيقعد معاكو مفيش داعي يا مش الشيخ مش عارف ايه الكلام بيبقى عالي احنا عايزين نبدأ كده بحاجات سهلة ويسيرة فلا يمكن لا يمكن تنضبط قائمة المحبة والولاء والبراء بهذا فإن تولوا فإنما هم في شقاق هذا التولي ينتج عنه شقاق حتما وينتج عنه محدة حتما هو المدى كان عيبه يا صلى الله عليه لما أوده يعني ما ذنب النبي أن يهدى وما ذنب النبي أن يصد عن دعواته ما ذنب النبي وقد أتى بجميع الفضائل وجميع أنواع الهدايات ذنبه ذنبه أنه هو لم يكن يهوديا ولا نصراني هم قالوا كونوا يهودا أو نصارة تهتدوا والله يقول فإن أملوا بمثل ما منتم به فقد اهتدوا فهذا ولب القضية ده لب القضيه ويسلم لا يشاطئ المحاده والاخلاص من قريبه التي من نوازعها في من ان يبين اياه فانه يستطيع بجميع الاصوات والاحتفال بالله على فسيكفي كومه الله وهو السميع العليم لين يعني السميع العليم؟ هذان يليس بين الأسماء نحن قلنا فيه تناقض عجيب بين الأسماء وبين دلالة الآيات بين الأسماء الوالدة وبين دلالة الآيات التي تتضمن هذه الأسماء والصفات فلما كان نبي صلى الله عليه وسلم يحتاج إلى المعية ويحتاج إلى أن يحاط من أدى هؤلاء فطمأنه الله سبحانه وتعالى وهو السميع العليم السميع العليم وهذا مؤداء الاطلاع والعلم والإحاطة والمعية فلا تخشى كما قال الله تبارك وتعالى لما قال موسى إننا وأخاه وأخوه إننا نخاف يفرط علينا أو أن يطغى قال أنا تقاف إنني معكم إيه أسمع نعم قد كل هذا من الحمد لله والله لا يخلف وعد وهذا الوعد ليس للنبي صلى الله عليه وسلم الوعد يا اخوان عشان تعرفوا الوعد بالنصرة لم يكن لشخص النبي فقط ولا للخلفاء الراشدين فقط إنما الوعد بنصرة دعوة الحق انتبهم بي نقطة مهمة الوعد إنما هو لنصرة دعوة الحق وعليه فيأتي النصر للشخص تبعا لما يحمله تبعا لما يحمله إن كنت تحمل حقا فأنت منصور إن كنت تحمل باطلا فأنت مخذول ودعوتك مخذول فالنصرة التي وعد الله سبحانه وتعالى بها إن شاء الله هي للحق وللدعوه الصادقة على منهاج النبوة بغض النظر عن من يحمله اسمه زيد ولا عمر ولا عبيد ولا إبراهيم في هذه البلد ولا في بلد أخرى النصة لدعوة الحق والله عز وجل يحفظ دعوة الحق حملها النبي حفظه الله سبحانه وتعالى ونصره حملها الصحابه نصرهم الله عز وجل حمل حملها من حملات اي عصر نصره الله حمل احمد نصره الله سبحانه وتعالى مع كونه بين اربعه جدر يعذب ويضرب بالسياط لكن الله نصره نصر الله شيخ الاسلام مع كونه اودي وكذا حصل نصر الله عز وجل السنة على لسان البرباري رحمه الله تعالى مع مات مصروط مات أربعة من ولي الأمر ومن السلطان ومن الحاكم بيد أن هذا الرجل كتب ثلاثين ورقة وأربعين ورقة ورقة نصر الله نصر الله عز وجل ما ذهب وقع على وأصبحت تدرس إلى الآن مع لا يعرف إلا له إلا هو إذا النصرة من الله للدعوة النصرة من الله عز وجل للحق أما الشخص فلا تات النصرة تبعا لهذا تبعا لما يحمله معه والنصرة أيضا لا تنظر إلى أول الأمر النصرة مش من شهر ولا اثنين ولا ثلاثة إنما النصرة تدخل تحت قول الله سبحانه وتعالى والعاقبة للمتقين وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بركنا فيها فالعاقبة للمتقين تجد الدعوة في الزيات لكن الدعوة في لها القبول، لكن الدعوة في انتشار زي الأزمان هذه، شوف سبحان الله، شوف دعوات الحق كلها في تقلص، ودعوة الدعوات الباطل، ودعوة الحق شوف دعوة الحق بالثمار، وفي انتشار لو قيل إن, ان هذا الانتشار يعني سيكون يوم ان كانت هناك يعني أزمان لا يصدق واحد من دعوة الحق سيكون لهذا القبول كان نفسه تكذب، لكن الحمد لله. تحقق الله عز وجل وعده وأصبحت دعوة الحق تدخل جميع البيوت وجميع البلدان عبر وسائل سخيرة للصد عنها فأبى الله إلا أن تكون وسائل للدعوة إليه فأصلح العالم كل نهاردة يسمع السنة ويسمع التوحيد ويسمع الحق ويسمع فتاوى أهل يعني السنة والجماعة فتاوى أهل الصلاح بعد أن كان الأمر معقوفاً على أهل الضلال والزيف والشبه والامحراق، فالله عز وجل وعد بنصر الحق. الحق ما يخمد أبدا لا تزروا من الأمم ظاهرين على الحق ليظهرو من خلفه ما من خذوا. هذا أنا أقول له، أقول حتى لا يتصرف اليعن. إلى أصحاب الحق ولا تولّي النصرة الخاصة بالنبي أو النصرة الخاصة بالخلفاء الراشدين لا. النصرة. اعلم ان دعوتك ان كانت على منهاج النبوه فهي باذن الله في ازدياد وهي منصوره ان شاء الله حتى ولو بعد موت حتى ولو بعد امننا دو رب الغلاب بعد ما امن الناس اما في حياتك فما امن معه الا قليل نعم قوم يشيرون الى الله والتميد في قوم الذين الاغراء يعني الزم زم صبغة الله، نعم وما صبغة الله دين، نعم. تعبيد الصبغة حتى, ماز... حتى يصبح هذا الدين فجية لك سطرا لك خلاص، وأنت وتزونك المونكر بقلبك أول ما يعرض يعرض عليك المنكر لا تشربه قلبك وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم الإثم محاكة الصدر وكريت أن يطلع الناس لكن أي صدر هو اللي بي يعني يحاكي فيه أي صبر هذا؟ الصدر الذي أصبح في الشريعة تبصيب نعم الله. الله أكبر. لحب الجين على الوشي حمالين الأخزاظ وحبالين الأعمال والعمل للأمور في الحديث من من في المطرور للأمور السرية وغير الحظة من أرضا من قطبط أي إن من قطبط من وإذا أردت من دعمها ولمون جديد وضيفت الرجل الأرض من قطبط من قطبط من قطبط من قطبط لأجل الله وضيفتها من قطبط الشيء وقال أصدر الحق <تصفيق> الآن لأقصد بإيمان وفقه أكبر وطعم مخطور وخطي والبياني جراجي فلندما كان حسنا كل وصف حصل وفعل جديد وقرب من من المجال الجديد وإذا قد لكل وصف وقصد وغطيئة من عين في وفعله وبدوي والذين ورثوا منهم من شاءوا كانوا صندوقا كريمي وحبه الثايره فصحتي وصوفي ورجالهم رجاله فحاضوا القاضي رجل قلت سامي يا علي في صباعته استوى ورقمه عنه الله صلى على من الكلمه المطيه 16 من الكفر الشكيو كان في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 يعني من صبغ عبده بدينه فصار يذق كل خير واعلم خير التوشيد وإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبودية ثم كمل نفسه بالاخلاق الذكيه الفاضله من محاسن الاخلاق وبين عبد صبغ بالكفر والشرك فاصبح الشرك دينه وصلغته وطبعه الذي لا ينفك عنه فإذا ذكر الله وحده ما أذف قلوب هؤلاء ما أذف وأما إذا ذكرت الآلهة إذا هم يتبعون ويخلصون ويناجون ويدعون إذا ذكرت السنة ضاقت صدورهم إذا ذكر الخير ألفوا من امتفاله فسبحان من فاوتى عبادي وهم خلقه وهم خلقه وامرهم اليك ولا يفعل عبد شيئا الا وفق تقديره سبحانه وتعالى ولكن الله عز وجل اعلم حيث يجعل هدايته واعلم حيث يجعل استقامته فلنفس صدقت مع الله واخلص في التوجه اليك ان يصلحها الله عز وجل بدينه فتصبح نفساً اوابه رجاعة، تصبح نفساً تواقة، مشتاقة لكل خير فقنوات الخير جميعها إنما هي قنوات ينشرح لها صدره، فتراه المنفق المصل المزكي، تراه طالب العلم، تراه الداعية، تراه واصل الرحم، تراه تراه وبين نفس أخرى ضاقت زرعا بسبل الخير، فلم تعرف معروفا ولم تنكر منكرا صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة صبغة الله التي ما تأتي إلا بعلم من الله أن هذا الشخص أهل لهذا أهل لهذا ولهذا سبحان الله تنظر في الناس تجدوا هذه قسمة غريبة صبغة الله في أقوام بدينه وتجدوا أيضا آخرين قد تشربت نفوسهم الباطل فلا يقبل حقا على الاطلاق ترى الخلق هكذا كل الناس يغدو فبائعوا نفسه فمعتقها او مبقها فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره العسرى الجزاء من جنس العمل فالله أعلم سبحانه وتعالى حيث يجعله ذيذه فاللهم اصبغنا بصبغته صبغه دينه حتى يكتع ديننا لكل حق نعم على ونحن له. له تقديم المعمون له له يدل على الحصنه وحده عبد هذا دليل الاخلاص نعم وقال فعابد السفاعي والسفاعي يدلوا على الاستقرار هذه الصفة المشتقة تدل على الاستقرار وتدلوا على الثبوت يعني دليلوا إشارتهم إلى أن العبادة أصبحت ديداً لهم وطبعا لهم نعم طبعوا عليه وصبغ عليه كما يصبغ الثوب بأي لون من الأدوان ما تصريب أنك تنزع للون يعني هذا مثلا لون أحمر لا يمكن تنزعه الآن وهذا لون أبيض لا يمكن تنزعه الآن وهذا لون بني لا يمكن تنزعه الآن كذلك الدين أصبح صبغة لهم فلا يمكن نزعه ابدا نعم. <تصفيق> العشق جزءا ذلك خلال حتى يكون كل من القصدين يريد مصر قوله و اطوال فكل واحد منهما يشتهر باستقامه على ذلك والمطلوب منها ان تكون من ذكره أحسن لان القريه يرد القوانين الى الحق و على المعاناه ويوقف الحق ويبين الباطل إن قاشت عن ذلك كانت مما وردت ومقصرت من دار رسولي واحتفت من, من الشر ما احتفت فكان أهل الفتاة للحزمون انهم أولى بذلك من وهذا يجب من دعوة تصرم إلى مولان ونبيل فإذا كان حق الجميع وعيدا سيضعف بذلك المدوننا وكل منا وردهم من لم أحمل فأصدرينا محل وليات من دارنا أن يكون أولى لأن هذه قاعدة هذه قاعدة خذو احتفظ فالتفريق مع الاشتراك في الشيء من غير فرق المؤثرين دعوة هذه هذه مع الاشتراك في الشيء من غير فرق المؤثرين دعوة ضده يعني لا نفرق بين مجتمعين ولا نجمع بين مفترقين انت تفرق بين مجتمعين بدون فرق مؤثر ما دليلك لماذا يبقى هذا دعوه باطله هذه دعوه باطله هذا قبض وهذا اوز ليه بتوجب هذا في نصف العشر وتوجب في هذا العشر ليه مع اتحاد الوسط واشتراكينا في نفس الاوصاف ليه فلا فرق بين مجتمعين جمع بينهم الشارع الا بفارق مؤثر يدل عليه الدليل نعم <تصفيق> الحياه هي امانه من الله لأن الصبر هو طريق الي الراحه هذا هو الفرق <تصفيق> بين هويات الحياه وانيات الشيطان الاضلال الحقيقيه التي تسلمها من الخوف ولا تنادي وكان الى كل من يجد الجمهور في هذه على يعني عند مناظره الباطل انتبه لهذا حتى لا يقود بك مجادله عقليه لا تربح من رأيها ركز مع ركز مع في المجادله والمحاجه وحاول أن تأتي بالمسلمات المتفق عليها وأصلها اولا ثم تحصر الخلافة بعد ذلك في نقطة أو نقطتين ويكون النقاش فيهما أما أن يتخبط معك خط عشواء وأنت تتبع في هذا لسه المجادله الحسن لكن مجادلة التي يحصل بها الغلبة أن تجمع بين المتماثلين تجمع الامور المتفق عليها اولا مثلا كان تؤصل مصدر الرجوع اذا اختلفنا إلى اي شيء مثلا نرجع طيب انت تختلف معي في وجوب افراض الله بالعبادة لا انت تختلف معي بان الله سبحانه وتعالى تفرد بالخلق لا انت مثلا تختلف معي في ان الله سبحانه وتعالى هو المستحق للعباده وحده لا طيب أنت مختلف معي بأن الذبح عبادة وقربة إلى الله لا أنت مختلف معي في أن ما يفعله هؤلاء من تقديم القرابين من الذبح عند هذه القبرة أن هذه عبادة آه يبقى جينا عن موضوع العبادة الخلاء إذا اتفق معك في الأمور الأولية فإذا أقام الحجة على نفسك طالما امنت أن الذبح عبادة لله سبحانه وتعالى وأن الله ينبغي أن يفرض بالعبادة هو إذن تقيم الحجات على طب إذا قررت أن هذه العبادة طب هذا الذي يتوجه بها هؤلاء إلى هذه القبور ماذا تسميه؟ أسميه اتخاذه وسطاء بس أنا أسميه شفعاء بس نقوله بس أنت تسميها كذا؟ يقول نعم نقوله نفس التسمية التي سماها بها أبو لابن وابو جالل فتبين أنه لا فرق بينك وبينهم إذا اعتقدت ذلك وإذا دعوت إلى ذلك إنما من أول على طول تبدأ من فسأت عزر بالجال وأصل عزر بالجال مش عارف إيه يبقى لكن الأول اجتمعوا على المتفق عليه فإذا استمعتم على المتفق عليه تبين أنه لك نقطة الاختلاس وإذا كان صادقا في هذا نقاط الاتفاق فتيقيم الحجات عليه على نفسي بعد ذلك.